بني ثقيف يتكنون الطائف بعدما حصلهم مدة ولما اشتد الأمر طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا لهم قال الله مهد ثقيفا وات بهم مسلمين رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يكتب الكتب إلى بعض الأماكن وفي هذا الوقت حدثت حادثة تبوك أو غزوة تبوك جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى تبوك وذهب لأنه سمع أن الروم يجتمعون له وصل إلى تبوك وانتظر هناك وقتا ولم يأتي أحد في هذا الوقت كتب كتبا مع بعض القبائل والناس الذين يسكنون هناك ثم رجع صلى الله عليه وسلم وهنا طيب ظهرت مسألة, مسألة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون فأوح الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد ما بني لوجه الله فهدمه فأرسل إليه من هدمه وحدثت قصة المخلفين من المنافقين ومن غيرهم الثلاثة الذين خلفوا ولم يكونوا من المنافقين هم كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة هلال بن هو هلال نعم بن أمية ومرارة ابن ربيع هؤلاء لم يكونوا من المنافقين وكثير من المنافقين تخلف بغير عذر ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله توبته على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا جاء وفد ثقيف مسلما عقب مقدمه صلى الله عليه وسلم من تبوك وفد عليه وفد ثقيف ثقيف قلنا أهل الطائف الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خبرهم كان من خبر ثقيف أنه لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من محاصرتهم تبع أثره علوة بن مسعود الثقفي علوة بن مسعود من علوة بن مسعود أحد الذين تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أرسله آل مكة ليفوض النبي صلى الله عليه وسلم علوة بن مسعود والذي كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة وهو الذي كان يمد يده هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يضربه وهو الذي كان يقول ان هؤلاء بعض الناس سيفرون عنك يوم القتال ومثل هذا هذا علوه بن مسعود لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف تبعه علوه بن مسعود ذهب علوه بن مسعود خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه قبل أن يصل المدينة لحق بالنبي قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام قال يا رسول الله دعني أعود إلى قومي أنا أرجع الى ثقيف وأدعوهم إلى الإسلام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلون سيقتلونك هم, هم الآن في غضب شديد وهم في, في قلق مما حدث وهم حزينون على ما فقدوا من الأموال والغنائم التي فقدت في الخارج إنهم قاتلوه فقال يا رسول الله أنت لا تعرف منزلتي عندهم أنا أحب إليهم من أبكارهم أنا أحب إليهم من بناتهم هم يحبونني حبا شديدا أنا أكثر حبا إليهم من أبكارهم من إبلهم البكر أو من نسائهم أنا أحب إليهم فخرج إلى قومه يرجو منهم طاعته لملتبته فيهم ذهب إليهم يدعوهم ويظنوا أنهم يطيعونه لأنه ذو منزلة بينهم يظن طاعته لأنه كان فيهم محببا مطاعا فلما جاء الطائف وأظهر لهم ما جاء به رموه بالنبل فقتلوه لما ذهب إليهم وأخبرهم بما جاء من أجله أخرج النبل وضربوه فقتلوه فعلا وبعد شهر من مقتله بعد شهر من ذلك اعتمروا فيما بينهم اعتمروا يعني تناقشوا واجتمعوا يتكلمون فيما بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وجدوا أنهم ليست عندهم قوة يحاربون بها جميع العرب لأنهم الآن لا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فقد أسلمت هوازن وأسلم أهل مكة وأسلم من حولهم ممن مر بهم والنبي صلى الله عليه وسلم فهل سيقاتلون جميع العرب كل الناس حولهم قد أسلموا فوجدوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب فأجمعوا أمرهم على أن يرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم يكلموا قالوا لا بد أن نرسل إليه رجلا من بيننا يتكلم معهم وطلبوا من عبد يليل بن عمر أن يكون ذلك رجل اذهب يا عبد يليل وتكلم معه هذا الرجل عبد يليل هو الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم قديما لما ذهب النبي لدعوة أهل الطائف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة داعيا أهل الطائف فكان هذا من من قابل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه ردا غليظا ولما حاصل النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة وطلب منهم أن يخرجوا إليه خرج عبد ياليل وقال لن نخرج أبدا عندنا طعام يكفينا لسنين ونحن هنا حتى تملوا فإذا انتهى الطعام فإننا سنخرج إليكم ونقاتلكم الآن وصلوا إلى النهاية وطلبوا من عبد ياليل ابن عمرو أن يكون ذلك الرجل الذي يذهب ويناقش النبي صلى الله عليه وسلم فأبا قال لا وقال لست فاعلا حتى ترسل معي عجالا أنا لا أذهب وحدي أرسلوا معي عجالا نذهب معا فبعثوا معه خمسة من أشرافهم أرسلوا خمسة من أشرافهم معه فخرجوا متوجهين إلى المدينة خرج هؤلاء الخمسة متوجهين يتوجهون إلى المدينة ولما قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم جبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن لما جاءوا إلى النبي بنى لهم النبي خيمة في داخل المسجد في جانب أعد لهم خيمة ينامون فيها ليسمعوا القرآن لكي يسمعوا القرآن يكونون في داخل المسجد يسمعون القرآن يسمعون الصلاة ولكي يروا الناس إذا صلوا يرون الناس عندما يصلون وكانوا يغضون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم ويخلفون في رحالهم أصغرهم سنا وهو عثمان بن ابي العاص هم يذهبون إلى الخيمة في داخل المسجد يجلسون فيها في الصباح ويظلون مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال اليوم يسمعون الصلوات ويسمعون القران وينظرون إلى الصحابة ثم في المساء يعودون إلى رحالهم إلى إبلهم وطعامهم والأشياء التي معهم وفي الصباح يذهبون مرة ثانية ودائما يتركون عند الإبل عند الرحال ماذا أصغرهم سنا هو الذي يكون حافظا للمال حافظا للمتاع كانوا يتركون عثمان بن أبي العاص وهو أصغرهم سنا فكان إذا رجعوا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واستقرأه الكرآن كان عثمان بن العاص مع صغر سنه ولكنه ينتظر قومه كل النهار عند عند رحالهم فإذا رجعوا ذهب عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وطلب منه أن يسمعه القرآن فإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما سأل أبا بكر يا أبا بكر اقرأ علي من القرآن وعثمان يحفظ مع صغر سنه بينهم هو يحفظ فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع قومه ويستقرره القرآن يطلب منه أن يفرأ عليه القرآن وإذا رأاه نائما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما استقرأ أبا بكر حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن حتى حفظ كثيرا من القرآن وأصحابه لا يعلمون ذلك هم أيضا يذهبون في الصباح يذهبون إلى النبي ولكن ما كانوا يهتمون بالحفظ ويسألون وينظرون ويفكرون أما هو فكان يذهب ويحفظ وأصحابه لا يعلمون بهذا هو يكتم ذلك عن أصحابه ثم أسلم القوم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين لهم من يأمهم يا رسول الله أسلمنا أسلم وفد ثقيف ثم قالوا نريد واحدا منا يكون إماما علينا فاختر لنا واحدا يا رسول الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار لهم عثمان ابن أبي العاص عثمان الصغير قال نعم اقرأ يا عثمان فقال فإذا هو حافظ أكثر منهم فصار عثمان الذي كان أصغرهم وكانوا يتركونه حارسا على على المتاع صار إمامهم وهو الذي يصلي به فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا عليهم لما رآه من حرصه على الإسلام ومن قراءة القرآن وتعلم الدين من حرصه على قراءة القرآن ومن حرصه على تعلم الدين فهمنا كتاب أهل الطائف ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كتابا هذا وفض الطائف أسلم هؤلاء الجماعة خمسة رجال جاءوا مع عبد ياليل ابن عمرو وأسلموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا جميع الطائف هذا وفدهم فكتب النبي كتابا أعطاه لهم يقرؤونه على قومهم هناك كتب النبي لهم كتابا من جملته يعني مما وجد في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى المؤمنين إن عضاه إن عضاه وجد وصيده حرام لا يعضد شجره ومن وجد ومن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه يعني إن ال إن العض العض نوع من الشجر كان ينبت في الصحراء هو معروف ووج ممنوع وصيده حرام الصيد حرام لا يعدد شجره لا يجوز قطع الشجر فيه ومن وجد يفعل شيئا من ذلك إذا وجد شخص يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد يجلد يعني يضرب يجلد ظهره وتنزع ثيابه ثم سألوه ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤجل هدم صنمهم شهرا حتى يدخل الإسلام في قلوب القوم ولا يلتاع الصفها من الناس من النساء إذا هدمه فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولما خرجوا من عنده قال لهم رئيسهم أنا أعلمكم بثقيف اكتموا عنهم إسلامكم وخوفوهم الحرب والقتال انتبه جدا وانظر إلى الفرق بينهم وبين علوة ابن مسعود علوة ابن مسعود رجع إلى قومه قال يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فآمنوا معي يكون خيرا لكم وبينما هو يتكلم إذ أخرج رجل سهما فضربه فقتل فهمنا فهؤلاء خمسة ستة أسلموا ورجعوا وهم رأوا علوة ابن مسعود من قبل وعلوة كانت له منزلة بين القوم ومع ذلك قتل فماذا يفعلون بهم ف فقال لهم قائل يا قوم نحن نعرف قومنا فلا تخبروهم بإسلامكم لا تقول لهم نحن اسلمنا ولكن قولوا لهم إن محمدا قد جمع عليكم جمعا كثيرا ونحن ناقشناه وخوفناه من الحج فخوفنا وهددنا وهو قادم إلينا بجيش يأكلنا جميعا فعند ذلك يخافون ثم نقول لهم يعني متنزلين نحن قلنا له لا تهدم صنمنا فقال لا بد من هدمه فاستأذننا أن لا يهدمه إلا شهرا بعد مناقشة طويلة وهكذا خذوهم خطوة بخطوة وخوفوهم لأنهم لا يؤمنون إلا بهذا فهم يعرفون قومهم فقال اكتموا عنهم إسلامكم وخوفوهم الحرب والقتال وأخبروهم أن محمدا طلب أمورا عظيمة أبيناها عليه هو طلب منا كثيرا من الأشياء ونحن رفضنا ولم نقبل قوله هكذا كلموهم لا تقول لهم إنه أسمعنا القرآن فآملنا فإنهم لا يقبلون هذا منكم قولوا إن محمدا طلب أمورا عظيمة ابيناها عليه سألنا أن نهدم الطاغية وأن نترك الزنا وشرب الخمر والربا فهمنا سألنا هذا ولكننا لم نقبل هكذا اتفقوا على القول فلما حلوا بلادهم لما نزلوا في بلادهم جاءتهم فقيف. فقال الوفد لهم اشكتوا قد جئنا إلى رجل فض فض يعني غليظ القلب ليس عنده رحمة جئنا رجلا فضا غليظا قد ظهر بالسيف هذا رجل ليس في ليس في قلبه رحمة وقد فاز على الناس بالسيف والسلاح قد ظهر بالسيف ودان الناس له الناس يدينون له الآن يخافون منه ويطيعونه فعرض علينا أمورا شديدة عرض علينا أن نهدم الطاغية وأن نترك الزنا وأن نترك الخمر وذكروا ما تقدم فقالت لهم ثقيف وماذا نفعل ماذا قلتم قالوا كل ما لا نوافق طبعا ولا نهدم ولا نترك الزنا ولا الخمر وتكلمنا معه بشدة فقالوا والله لا نطيعه أبدا فقالت لهم ثقيف يعني سبحان الله إهداءوا قليلا أنتم تريدونه يقاتلنا فأصبح الثقيف هي التي تترضى هؤلاء خمسة يقولون لهم يعني لا تشددوا معه أنتم كلتم رأيناه شديدا رأيناه غليظا فلماذا تردون عليه بغضة هل تريدونه أن يأتي لقتالنا نظن أننا ان وافقناه يكون أفضل قال لهم الخمسة تظنون هذا قالوا نعم قالوا نعم نحن أسلمنا أيضا فعرض علينا قمولا شديدا وذكروا ما تقدم فقالوا والله لا مطيعه أبدا فقالوا لهم أصلحوا سلاحكم ورموا حصونكم جهزوا أنفسكم وجهزوا الحصون ابن الجدر المكسوره وأعلوها وقووها واستعدوا للقتال فأجابوا واستمروا على ذلك يومين أو ثلاثة قالوا نعم نفعل قوم ثقيف اولا قالوا نفعل ثم بدأوا يستعدون للقتال يومين أو ثلاثة ثم القى الله الرعب في قلوبهم فقالوا والله ما لنا بحاج طاقة نحن لا نستطيع أن نقاتل نحن رأينا ما حدث للآخرين الذين قاتلوا ارجعوا يا أيها الخمسة ارجعوا إليهم وعطوهما سأل كل له نحن موافقون فقال الوفد نحن فعلنا نحن ذهبنا إليه وقاضيناه وأسلمنا فقالوا لما كتمتم علينا ذلك ولماذا لم تخبرون من البداية لماذا خوفتمونا اولا وكنتم كذا وكذا قالوا خوفناكم اولا لكي يذهب عنكم كبر الشيطان حتى تذهب عنكم نخوة الشيطان نخوته يعني كبره لاننا اذا قلنا لكم إنه يأمر بالعفاف ويأمر بالطهارة ويطلب منا كذا وكذا كنتم تتكبرون ويرتبكم كبر الشيطان أما بهذه الطريقة فقد هدمنا الشيطان في قلوبكم فعند ذلك أسلموا ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام ثقيف أرسل أبا سفيان وأرسل المغيرة بن شعبة عرفنا المغيرة بن شعبة هو ابن أخي علوة بن مسعود الثقفي المغيرة بن شعبة منهم من ثقيف وهو ابن أخي عروة بن مسعود فذهب المغيرة بن شعبة وأبو سفيان لهدم صنم الله صنم ثقيف الذي هو بالطائف فتوجهوا وهدموه حتى سووه بالأرض كسروه حتى سوي بالأرض وفي آخر هذه السنة في أخريات هذه السنة أرسل النبي هذا في السنة التاسعة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حاجا بالناسي. أرسل النبي أبا بكر حجة النبي كانت في السنة العاشرة في أخريات ذي القعدة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس فخرج أبو بكر في 300 رجل من المدينة. خرج ومعه 300 رجل من المدينة ومعه الهدي عشرون بدنا. البدنة هي الناقة عشرون ناقة أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عشرون بدنة من النبي صلى الله عليه وسلم تكون هديا تصبح عند الكعبة فزاد أبو بكر من عنده خمسة أخرج أبو بكر خمس بدنات فصارت خمسة وعشرين ولما سافر علي لما سافر عفوا أبو بكر رضي الله عنه نزلت أوائل سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها وفي أوائل سورة التوبة قول الله تعالى وَأَذَانٌ من الله ورسوله هذا نداء من الله نداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس هذا نداء ليس إلى المسلمين إلى الناس عموما يوم الحج الأكبر يوم عرفة يوم الحج اليوم الأعظم من الحج وهو يوم عرفة فان أن الله بريء من المشركين ورسوله طيب الله سبحانه بريء من المشركين وبريء من من الله تعالى بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء منهم فهمنا ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الآيات أن الله بريء من المشركين في أول السورة براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مؤجل أنكم غير معجز الله وأن الله مخذل الكافر هذه براءة من المشركين وهذه فضل للعهود التي كانت مع المشركين فكل عهد بيننا وبين المشركين قد انقضى وبيننا وبينكم أربعة أشهر هذه الأربعة نحن لا نقاتلكم فيها حتى يعود كل مسافر إلى بلده وحتى يطمئن كل في مكانه وحتى يفكر كل واحد في أمره أربعة أشهر وبعد ذلك اعلموا أنكم لا تعجزون الله إذا أراد الله تعالى وقدر إهلاككم فإنكم ستهلكون ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك لا يدخل عند الكعبة مشرك بعد هذه السنة ولا يطوف بالبيت عريان كانوا من قبل في الجاهلية إذا ذهبوا إلى الطواف حول الكعبة يخلعون ثيابهم ويطوفون بالبيت بغير ثياب لماذا؟ هذه ثياب عصينا الله فيها هذه الثياب كنا نلبسها في المعاصي فنحن نخلعها لكي نقابل الله بدون شيء من المعاصي وهذا من قبيح فعلهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل مشرك إلى البيت بعد ذلك وأن لا يطوف بالبيت عليان بعد ذلك. فما؟ فقال: من رجل مني يبلغ عني؟ من الذي يبلغ هذه رسالة؟ لأن أبي بكر رضي الله عنه خرج بالناس. فجاءه علي بن أبي طالب فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر لكي يدركه ويخبره بهذه الصورة ويخبره بهذا الأمر الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. لما سافر أبو بكر رضي الله عنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اوائل سوره براء فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، عليا ليبلغها الناس في يوم الحج الأكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عني إلا رجل مني لا يبلغ عني إلا رجل من أهلي فلحق علي رضي الله عنه أبا بكر في الطريق ذهب علي مسرعا وادرك ابا بكر مصفر الواحد نحن مر بنا هذا كثيرا سفر الواحد اسهل من سفر الجماعه الجماعه تمشي بهدوء بحسب قدره الجماعه اما الواحد فهو يستطيع ان يسرع فاسرع علي رضي الله عنه فادرك من أدرك ابا بكر في الطريق فقال الصديق رضي الله عنه له هل استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج يعني يا علي جئت أميرا علينا لأن هذا كان مما يحدث أحيانا يذهب القوم وعليهم أميرهم ثم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ثانيا يكون هذا الشخص أميرا عليهم يعني يذهب إليهم ويخبرهم أن النبي قد استأمرني فسأل أبو بكر رضي الله عنه عليا هل استعملت رسول الله على الحج يا علي؟ هل أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أميرا على الحج؟ فقال علي رضي الله عنه لا ولكن بعثني أقرأ أو أتلو سورة براعة على الناس يعني أرسلني لكي أقرأ عليهم سورة التوبة فلما اجتمعوا بميناء لما اجتمع المسلمون في منى يوم النحر يعني هذا بعد الوقوف بعرفة في اليوم التالي قرأ عليهم علي ثلاث عشرة آية من أول سورة براء هذه الآيات تتضمن نبذ العهود لجميع المشركين نبذ العهود يعني ردها وهذا ليس نقضا للعهد فرق كبير انتبه. فرق بين بني قريضة مثلا وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الآن بنو قريضة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وبينما العهد موجود قائم إذا ببني كريضة يتفقون مع المشركين على قتال المسلمين والمسلمون مطمئنون من جهة بني كريضة فجأة يجدون بني كريضة يقاتلونهم ويساعدون المشركين عليهم هذا مقد للعهد وهذه خيانة وهذه الخيانه محرمة لا تجوز طيب بخلاف العكس بخلاف ما لو قال بني كريضة مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن هذا العهد الذي بيننا وبينك نراه لا يفيدنا لا ينفعنا وإنا ناقضون للعهد وأمامك مدة أمامك شهر أمامك أسبوع أمامك سنة لكي تثبت نفسك وتعيد نفسك على هذا الأسلوب الجديد ثم بعد ذلك ينقضون عهدهم فهذا لا يسمى خيانة لماذا؟ لأنهم يخبرون يقولون نحن نقضنا العهد وعندك مدة خذ فيها يعني إعدادك ثم بعد ذلك لا عهد بيننا وبينك وهذا الذي أمر الله سبحانه به وهو الذي أنزل به كتابه أنكم أيها المشركون الذين عاهدتم المؤمنين ليس لكم عهد معهم طيب ولكم أربعة أشهر سيحوا في الأرض السياحة معروفة حتى الآن السياحة هي التنقل من مكان إلى مكان سيحوا في الأرض أربعة أشهر لكم أن تتحركوا أربعة أشهر آمنين مطمئنين ولن يقاتلكم المسلمون في هذه الشهور الأربعة ولكن بعد ذلك لا عهد لكم فإذا سافرتم فخذوا حذركم واستعدوا واحملوا سلاحكم لأنه ربما قاتلكم المسلمون فهذه الآيات تتضمن نبذ العهود لجميع المشركين إلى نقض العهود مع جميع المشركين الذين لم يوفوا عهودهم وإمهالهم أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض لأم الحجية يتنقلون فيها كيف شاءوا وإتمام عهد المشركين الذين لم يظاهروا على المسلمين ولم يغدروا يستثنى من ذلك من ذلك النقض يستثنى المسلمون أي يستثنى من ذلك المشركون الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يساعدوا أحدا ضد المسلمين فالله تعالى قال فيها أولئك أتموا إليهم عهدهم إلى مدتين هؤلاء الذين لم ينقضوا عهدهم فترقوا عهدهم ساليا إلى المدة التي تفقضم عليها الذين لم يظهروا على المسلمين ولم يغدر بهم يتم إليهم عهدهم إلى مدتين ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم أو نادى عليم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك يعني هذا الحج في هذه السنة كان فيه بعض المشركين علي رضي الله عنه وأبو بكر والمسلمون يطوفون بالبيت لبيك اللهم لبيك وهناك آخرون يطوفون طواف الشرك من الذي كانوا عليه فنادى علي بعد هذا العام لن يحج مشرك كل المشركين لن يدخلوا إلى الكعبة لن يدخلوا إلى البيت الحرام ولا يطوفوا بالبيت هريان وكان علي رضي الله عنه يصلي في هذا السفر وراء أبي بكر رضي الله عنه علي كان يصلي خلف أبي بكر وهذا دليل أنه لم يكن أميرا على وفد الحج بل كان تابعا وكانت مهمته كانت وظيفته أن يقرأ الأيات التي أنزلت في سورة مرأة على المسلمين وغيرهم من المشركين وفي هذه السنة مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة في ذي القعدة مات عبد الله بن ابي وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لم يصلي مثلها وشيع النبي جنازته حتى وقف على قبره وإنما فعل ذلك تطييبا لقلب ولده عبد الله ابن عبد الله وتأليفا لقلوب الخزرج لمكانة عبد الله بن ابي فيهم وقد نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين بعد هذا اليوم لما رأوه من أعمال السيد الكريم صلى الله عليه وسلم وقد نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم نهاه من الصلاة على المنافقين بعد ذلك فقال جل شأنه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره مات عبد الله بن أبي مات رأس النفاق في المدينة وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي يطلب من النبي أن يصلي على أبيه لعل الله يرحمه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعمر رضي الله عنه يقف أمام النبي ويقول يا رسول الله لا تصل عليه إنه نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد عمر. وعمر يقول كيف تصل عليه هذا منافق معلوم النفاق. والنبي يزيح عملا يبعده بيده ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه على عبد الله بن أبي وكفنا في ثوب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فينا هذا بطلب من عبد الله الصغير من عبد الله ابن عبد الله فينا ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره ودعاه عند قبره ثم نزلت الآيات بعد ذلك فعل النبي ذلك طيب لأن ظاهر عبد الله بن أبي المنافق ظاهره الإسلام هذا من وجه النفاق هذا شيء يكون في القلب نعم علم النبي به ولكنه عامله بالظاهر ثانيا هذا تطيبا لقلب ابنه لأن ابنه كان مؤمنا صادقا ثالثا هذا فيه تأليف لقلوب الخزرج لأن هذا هو سيدهم بكل حال حتى وإن كان منافقاً. رابعا هذا فيه تحبيب للمنافقين في هذا الدين لأن المنافقين إذا رأوا عبد الله بن أبي مع قبيح فعله للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه هذا الإكرام فإن قلوبهم تهدا من جهده وقد أنزل الله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبله إنهم رجس إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون طيب وسورة التوبة نزلت غالبا في المنافقين نزلت تتكلم عن المنافقين في الغالب وفي هذه السنة أيضا توفيت أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان رضي الله عنه انتهت السنة التاسعة من الهجرة